فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوهُم بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُم بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا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 إنا لما طغى المال حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروا وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ والملك على أرجاء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 الجحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم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 لا يأكله إلا الخاطبون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَا عَلِمَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ